الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فمن قصص القرآن العظيم قصه اصحاب الجنه التي قال الله فيها انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمنها مسبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصلحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ان لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما راوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون <تصفيق>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 هذا المثل الذي ضربه الله تعالى لكفار قريش ولكل إنسان أعطاه الله نعما من المال والولد والصحة والعمر ونحو ذلك ثم حمله هذا على الأشر والبطر والبخل ومعصية الله سبحانه وتعالى ومحاربته ولم يؤد حق الله فيما أنعم عليه فإن عذاب الله له بالمرصاد لأن كلمة العذاب إذا حقت وقعت ويمحق الله النعمة ويسلب صاحبها اياها هذا غير ما ينتظره يوم القيامه من العذاب الشديد إن بلوناهم اذا هناك ابتلاء واختبار كل صاحب نعمه يجب أن يعلم بانه مبتلى ومختبر من الله بهذه النعمه سواء كانت مال منصب زوجة اولاد صحه عمر بيت استقرار امن وهكذا ما كان اجتماعيه اذا هي ابتلاء ما أعطيتها إلا وأنت مختبر ممتحن، كما بلون أصحاب الجنة البستان العظيم المشتمل على أنواع الثمار والفواكه، لقد أينعت أشجارها وزهت أثمارها وحان وقت صرامها وقطافها وجزموا أنها في أيديهم وطوع أمرهم وأنهم مستحوذون عليها ليس هناك مانع يمنعهم في ظنهم منها ولذلك اقسموا لا مصبحين حلفوا لا ليقطعن ثمارها في الصباح الباكر لماذا يريدون التبكير بقطع الثمار لئلا يعلم بهم الفقير والسائل ولكي يستحوذوا على الثمر كله ولا يتركوا منه شيئا ولم يدروا أن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد لدرجه انهم لا يستثنون ولا يستثنون لم يقولوا ان شاء الله فيما حلفوا عليه بل عزموا على الفعل وهكذا فإنهم لم يستثنوا لم يستثنوا في الحلف ولم يستثنوا فقيرا ولا مسكينا من المنح اذ أقسموا لا يصرمون مصبحين ولا يستثنون لا يستثنون أحدا من المستحقين لو كان فيهم خير لقالوا سنأخذ الثمار إلا كذا إلا ما نعطي لأصحاب الحاجات إلا ما خصصناه للفقراء لكن لقد استقر رأيهم على أن يطبعوا الثمار في الصباح الباكر دون أن يستثنوا شيئا من المساكين وهنا حلت العقوبة أليس قد عزموا على المعصية بيت الأمر بالليل بيت الجريمة خططوا لها طاف عليها طائف من ربك ما هو هذا الطائف آف سماوية عذاب نزل من السماء من الله سبحانه وتعالى اتى ليلا وهم نائمون والطائف في لغة العرب لا يكون إلا ليلا فإذا قال طاف عليها طائف يعني بالليل وهم نائمون مستغرقون في سباتهم غافلون عن مكر الله بهم، فأصبحت كالصريم كالليل الأسود لاحتراقها وكالبستان الذي قطع ثماره فلم يبق منه شيء كالصريم مصروم فتنادوا مصبحين على حسب اتفاقهم السابق وهم على الخطة في سائرون ونادى بعضهم بعضا ليذهبوا إلى الجذاذ والصرام وقطع الثمار. فتنادوا مصبحين هلموا هيا لنذهب أن يغدوا أخرجوا غدوة أول النهار على حرفكم بستانكم إن كنتم صارمين تريدون جني ثماره. إن كنتم عازمين على رايكم وصارمين فيما اردتموه فانطلقوا وهم يتخافتون يتناجون فيما بينهم بحيث لا يسمعون احدا كلامهم مسرين بالكلام خوفا من ان يصل الخبر الى اسماع الفقراء ولكن يتخافتون وصل وصلت هذه المخافة لقد علم الله خبرها يعلم السر واخفى سبحانه كيف يخفى عليه كيف يخفى عليه هذه المخافة لا تخفى عليه فانطلقوا وهم يتخافتون يتواصون فيما بينهم بحرمان الفقراء يتواصون فيما بينهم ويتعاهدون بأن لا يبذلوا منها شيئا من لله. انظروا إلى هذه الجريمة ما أبشعها انظروا إلى هذه النية السيئة ما أعظمها وأسوأها فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخل النهى اليوم عليكم مسكين هذه هي الخطه اليوم ولا واحد ولا مسكين لا تمكنوا فقيرا يدخل عليكم سنغلق علينا ونخطف الثمار ولن نعطي أحدا منها شيء البخل ومنع حق الله في الثمرة ومنع الفقراء من نصيبهم ولذلك نحن أمرنا بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده يوم حصاده لقد انطلق هؤلاء النفر وغدوا على حرد جد وقص وغيظ وغضب قوة وشدة غدوا على حرج على إمساك ومنع لحق الله هذه النفوس المريضة المملوءه بالغضب والغيظ هذه النفوس لا يمكن أن تعطي الآخرين شيئا وغدوا على حرج القادرين في زعمهم وفي ظنهم أنهم سيستطيعون وأن المساكين لا ينال شيئا وعندما وصلوا إلى المكان ونظروا فيه ظنوا أن العنوان غلط فلما رأوها قالوا إننا ضالون لما اشرفوا عليها وإذا هي محترقة سوداء اعتقدوا أنهم أخطأوا الطريق سلكوا طريقا غير الطريق في المعتاد ليست, هذا ليست هذه جنتنا ولا هذا بستاننا ليس هذا مكاننا ليس هذا الذي نعرفه هذا يختلف تماما إذا نحن ضللنا الطريق إنا ضالون. لكن لما تأكدوا ونظروا ورجعوا وفكروا، فإذا هي هي هذا هو المكان ولذلك اكتشفوا الحقيقة فقالوا بل نحن محرومون حرمنا الله جنتنا لعزمنا على المعصية اكتشفوا الحقيقة الهائلة وماذا حصل في الليل وادركوا أن الله انتقم منهم وهنا سيرجع بعضهم باللوم على بعض ويظهر الأسف والحزن وتعلو الكآب الوجوه لحجم الكارثة قال أوسطهم أعدلهم وأخيرهم إن كان فيهم خير ففي هذا الشخص الناس يتفاوتون في الشرور كما يتفاوتون في الخير الناس يتفاوتون في الشرور كما يتفاوتون في الخير فقال أحسنهم حالا أوسطهم وكذلك جعلناكم امه وسطا يعني خيارا عدولا قال اوسطهم أفضلهم أقلهم سوءا ألم اقل لكم لولا تسبحون لولا تستثنون والاستثناء وقول إن شاء الله وقيل إن استثناءهم في ذلك الزمان كان تسبيحا وقيل معناه فهل لا سبحتم الله وشكرتموا باعطاء الفقراء أو هل لا نزهتم الله عما لا يليق به عندما ظننتم أن قدرتكم تامة وأنه لا يقدر عليكم هل لسبحتموه واعتقدتم أنه يقدر عليكم بدلا من أن تظنوا أنه لا يقدر عليكم وأنكم ستفعلون ما تريدون بلا شك ولا ريب ولا استثناء هل جعلتم مشيئتكم تابعة لمشيئه الله بدلا من أن يجري عليكم ما جرى هذا لولا تسبحون هل لا تذكرتم الله وتبتم إليه من خبث نيتكم هل يمكن أن يكون هذا الشخص مخالف لهم في النية أو أنه نهاهم فعصوه مثلا أو أنه رجع كان أقلهم سوءا فالله أعلم قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين أقروا على أنفسهم بالظلم وسبحوا الله واعترفوا بذنبهم حين منعوا المساكين لكن بعد ماذا؟ بعد ما نزل بجنتهم العذاب الذي لا يرفع إن تسبيحهم هذا وإقرارهم على أنفسهم بالظلم يمكن أن ينفعه في تخفيف الاثم ويمكن أن يكون التوبة لكن لا يرفع عذاب الدنيا الذي نزل فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون بعد الندامة العظيمة التي حصلت يتلاومون كل واحد يلقي بالخطأ على الآخر كل واحد يتهم الآخر وهكذا يحصل بين المجرمين عندما يسقط في ايديهم عندما يحاصرون عندما يعثر عليهم عندما يواجهون الموقف الصعب كل واحد يرمي على الاخر قضيه يتناوبون قالوا يا ويلنا ان كنا طاغين اعترفوا جدا لقد اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحج حتى حل بنا ما حل عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها <تصفيق> انا إلى ربنا راغبون <تصفيق> راغبوا في بدلها في الدنيا أو احتسبوا ثوابها في الآخرة <تصفيق> إن إلى ربنا راغبون بالعفو عما فرطنا فيه والتعويض عما فاتنا اذن هؤلاء القوم بعدما حلت بهم المصيبه رجعوا الى انفسهم ورجعوا الى الله رجعوا م. الى الله واعترفوا بالذنب ورغبوا الى الله بالتعويض عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها وربما يكون العذاب نعمه ربما تكون مصيبة في الدنيا إذا حصلت لواحد من الناس نعمة من جهة أنها ترد إلى صوابه وتعيد إلى طريق الحق قال الله تعالى كذلك العذاب هكذا عذاب الله الدنيوي لكل من خالف أمره ومنع الحقوق وبدل نعمة الله كفرا هذه عادتنا في الانتقام من العصات والطغاة في الدنيا ولكن الآخرة أشد ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون هذه القصة نحن لا نعلم من الآيات أين حصلت وما اسماء الأشخاص وما اسم المنطقة وما اسم البلد هل كانت في اليمن القصة هل كانت في الحبشة هل كانت في أهل الكتاب هل كانت في غيرهم هذا لا يهم. المهم هو أخذ العبرة والعظة والاعتبار أما التعويل على روايات إسرائيلية وقصص لا تعرف صحتها فما الفائدة منه فليفكر المسلم ويركز على المهم في الموضوع أخذ العبرة من عبر القصة أن من فر من وجوب الزكاه بالحيله فان الزكاه لا تسقط عنه ووجه ذلك من القصه انهم لما قصدوا بقطع الثمار اسقاط حق المساكين عاقبهم الله باتلاف الثمار اذن لو أن شخصا على سبيل المثال لو ان شخصا منع حق الله ثم تاب بعد مدة قال انا ما زكيت انا بقيت سنوات ما زكيت هل تسقط عني الزكاه بالتوبه هل التوبه تسقط عني الزكاه نقول كلا الزكاه حق لله تعالى في المال وحق للمستحقين فلا, ي... فلا تسقط ولو تاب الإنسان ما دام مسلم يجب عليه أن يزكي ولو ما زكى تاب إلى الله يخرج الزكاة عما مضى يخرج الزكاة عما مضى من التوبة أن يعيد الحق إلى نصابه أن يخرج الذي كان ممنوعا من قبل اتصل واحد رجل أعمال كبير في من جنيف على مدير أعماله في البلد هنا قال حسبت الزكاة كم علينا قال حسبناها طلعت 45 مليون قال إيش أنت مجنون أنت مجنون 45 مليون قال صفرت خمسة وبس ليت شعري من هو المجنون فإذا بعض الناس إذا رأوا الزكاة كثيرة هالهم الأمر وعدلوا عن إخراجها وربما أخرجوا فتاة ليعبروا به قضية ويمشوا به الحال كما زعموا. لكن ويل لهم من عذاب يوم أليم إن ربك لقل المرصاد لا يعزب عنه شيء ولا حبة, في ولا حبة في ظلمات الأرض ما تسقط من ورقة إلا يعلمها فكيف سيضيع عليه هذا الرقم الذي منعه صاحبه لا يمكن أخذ بعض العلماء من هذه القصة كراهت حصاد الثمار بالليل كراهت الجذاب بالليل قالوا لأجل الفقراء حتى لا يذهب بالنصيب والفقراء غائبون نائمون فاحصد بالنهار حتى يمروا عليك فيأخذوا حقهم وجاء هذا في حديث رواه البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجذاذ بالليل ليس لان الجذاذ بالليل في حد ذاته محرم لكن لما يؤدي اليه من إخفاء المحصول عن الفقراء عدم رؤيتهم للثمار ولذلك فإن الإنسان إذا كان عنده مزرعة أو بستان وأراد ان يحصد بالنهار ولا يحصده بالليل. <تصفيق> لماذا أوص النبي عليه الصلاة والسلام عماله الذين يرسلهم لجلب الزكاة؟ أن يبقوا لأهل المزارع الربع أو الثلث. هم الآن يذهبون لتحصيل الزكاة ويجمعونها من الناس لبيت المال ثم توزع لكن اوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتركوا لاهل المزارع يتركوا لهم ثلث أو ربع الثمر الزكاة لماذا؟ لأن هذا صاحب المزرعة لا يخلو أن يكون له أقارب فقراء يمر به مساكين محتاجين يسمع بعض الناس أنه سيحصد الثمر فيأثونه فلكي يكون له نصيب هو يوزع من زكاته للمارين والمحتاجين والسائلين والأقارب الفقراء فيبقى له ربع أو الثلث فإذا هو إذا حصد بالنهار وأخرج النسبة وآتوا حقه يوم حصاده فيما سقط السماء العشر فيما سقي بالآبار والحفر والمجهود نص العشر وإذا كان بعضه بماء السماء وبعضه بالآبار المحفورة والنفقات والمجهود ثلاثه ارباع العشر العدل في اخذ النسبه على حسب التعب نلاحظ ان نسبه الزكاه تؤخذ على حسب التعب اذا واحد حصل على كنز فجاه من ايام الجاهليه ما هو ما كان على البال حفر ووجد كم يخرج الخمس في الركاز الخمس لكن الزرع الذي يتعب عليه نصف العشر والذهب والفضة كم ربع العشر 25 في الألف 22% في هذه القصة تحذير كل صاحب نعمة أنه مبتلى فعليه أن ينظر ماذا وراء الابتلاء إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة في هذه القصة تسليه للمؤمنين لان ما يرونه عند المشركين من الثروه والنعم ابتلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنه ليس لان الله يحبهم ولا لانه راض عنهم وانما يعطيهم يبلوهم واحد ذهب الى بلاد اوروبا ورجع قال يا اخي وين وين وين امطار اشجار خيرات خضار اينما اتجه نحن كل صحراء صاحبه ما عندنا ليش الكفار عندهم نحن ابتلاء، ابتلاء، أيحسبون أنما يمدون به من مال وبنين نسارع في الخيرات بل لا يشعرون ونبلوكم بالشر والخير فتنه فاذا الله عز وجل من حكمته أنه يعطي يعطي الدنيا من يحب من لا يحب لكن لا يعطي الآخرة إلا من يحب <تصفيق> وهذا وهذه القصه في سوره مكية مخاطبه لقريش كانه يقول لهم ان كفرتم منعت عنكم الثمر وعاقبتكم بذهاب الرزق ونحن نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ابطاوا عليه في الاسلام أو 12 سنة في مكة ما في نتيجه تذكر من قريش إلا هؤلاء النفر القلة الذين أسلوا حتى قرروا أنه لا الجلوس عندهم لا. ليس مجذياً فروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا إلى الإسلام فأبطأوا عليه فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة يعني قحط وجد فحصت كل شيء استأصرت كل شيء حتى اكلوا الجلود والميت والجيب وينظر أحد الى السماء فيرد خام من الجوع فاساه ابو سفيان وكان مشركا فقال يا محمد انك تامر بطاعه الله وبصلة الرحم وان قوم قد هلكوا فادعوا الله لهم فالكافر ياتي يسال الدعاء يعرفون الدعاء المستجاب لكن معرضون القصه هذه فيها فائده مهمه وهي ان العزم والتصميم على المعصيه يعاقب عليه الانسان ولو ما فعله ولو ما فعله فاذا واحد قال اليس من هم بسيء فلم يعملها كتبت له حسنة نقول نعم إذا كان ما لم يعملها لله وهو واحد راح يسرق وجد الشرطي يحرس البطل غير رأي لا من هم بسيء فلم يعملها لانه خاف من الله ما عملها واحد قعد بين المرقه بجلي المره ثم قام خاف الله اتقي لا خاف الله قام مشى ما فعل الفاحشه هذا يؤجر طيب لو واحد قال الذي لا يعمل السيئة قال أليس أنه لا تكتب له سيئة نعم إلا إذا وصل إلى مرحلة التصميم. يعني إذا كانت مجرد خاطرة مجرد فكرة شيء عابر خطرت ببال معصية لا يأتم عليها إذا ما فعلها لكن الحسن إذا هم بها يؤجر عليها ولا ما فعلها هذا التصميم والعزم اذا وصل له الواحد في المعصيه يعاقب عليه ومن يرد فيه بالحاد بظلم يذقه يعني مع انه اراده لكن لما وصلت الى هذه المرحله يعاقب ما معنى اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار طيب القاتل عرفنا جريمته المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه هذا اذن الخلاصه في قضيه متى ياتم متى يأثم الإنسان إذا وصل لمرحة العزم والتصميم؟ ثم المعصية من أسباب العقاب الدنيوي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وهذه القصة نأخذ منها الثبات على الحق وإن كثر المخالفون يجب حتى لو كان إخوة وقالوا نمنع الفقراء فلا يصمد الواحد أمامهم أما أقول طيب يقولون نؤجر على مكان ربوي ونقول لا تصمد أمام تقول ممنوع أنا لا أرضى أخرج منكم يعزلوا نصيبي أنا ما ارضى الإنسان يكون مع مجموعة سيئة ورفقه على المعصية ونلاحظ أن الاعتراف بالذنب كان في مصلحة هؤلاء وأن الإنسان المسلم عليه أن يعترف بالذنب إلى الله وليس للبشر كأصحاب الكنيسة وإنما كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون نسال الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة المهتدين وأن يجعلنا من الثائبين المنيبين المخلصين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين